وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ رَبَّهُمْ بِسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ وَيُنفِقُونَ مِمَّا rani dial قَالَنَا أُمُّهُمْ رَبُّهُم jismu القوم ولا تسألهم You ni know. na Tahii آمنوا قُل إِن كُنتُمْ أَعْلَمَ أَمْ أَنَا وَمَنْ أظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَتَهُ yaoku nus tufaham Oh mm -hmm. يرضع الصائمون لِتَصْلَ تَصُونَ مِنَ الْمُنْفَرِّينَ وَيَقُولُ وَمِنْ رَبِّكَ وَلَنَا هُوَ الَّذِي وَفَّلَ عَمَّا تُمْنُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا no ku <tune> وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ امْيْتًا وَنَحْنُ فِي ضِيقٍ مِنَ الْقَوْمِ وَالذُّرَى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا m mm -hmm. السلمين يا اخي <تبعوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ya yeah. وإذا قيل لهم تابعوا ما naadmu